وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَصْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصُولُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُونَ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 ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيامون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 في نمن حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين